قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وإنهم ليقولون منكرا من من الخول ودورا وإن الله لا أكون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين قالوا فتحريغ رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا فتحريغ رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم تغضون به والله بما تعملون خبير ذلك قم تعابون ذه والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيا شهرين متتابعين من قبل ان يتمس فمن لم يجد فصيا شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاقعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك, لتؤمنوا بالله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحددون الله ورسوله كبتوا كما كبتن الذين من قبلهم مِنْ لِينًا مِنْ قَرْنٍ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, وللكافرين عذاب مهين يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ يبعثهم الله ونسوه والله على كل شيء أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ على كل شيء شهير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 ما يكون من نجوى الا هو ولا هو ما يكون ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا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 ألم تر إلى الذين نووا عن النجوى ثم يعودون لما نووا عنه ويتناجعون بالإسم ويتناجون بالإثم والعروان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويتناجون بالإثم والعروان ومعصية الرسول وإذا ويقولون في أنفسهم لو يُعَذِّبُنَا يعذبنا بِمَا بما نقول ويقولون في أنفسهم لو لا بِمَا نقول حسبهم جهنم يصلونها فبأس المصير حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعروان ومعصية الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم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 واتقوا الله الذي الي تحشرون اتقوا النجوى من, من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بقرار شيئا الا باذن الله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 لكم تبسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا علم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي صدقة يا أيها الذين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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فَإِن لم تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عليكم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون وَاللَّهُ بِمَا تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا أيمانهم دنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا ايمانهم دنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا والله شيئا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 ألا إنهم الكاذبون الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكر الله, الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون, إن, الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك ذلالين ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك ذلالين كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واذون من حد الله ورسوله ولو كانوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أولئك كتب في قلوب ويدخلهم جنات, تجري من تحتها فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه, رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون